يَا اللَّهُ إِنَّكَ وَاحِدٌ لَّا ไá x بِ این That will I me. تَ یَ بسم الله الرحمن الرحيم أليس لله للنديه تاك تا يا تو ناك تا عليك توكرت وهو رب العيوش <تصفيق> عليك توكرت عليك توكرت این <تصفيق> <تصفيق> Let's yeah. yeah. أَكَانَ لِلَّكِ عَجَبَاً أَوْحَ لِهَا إِذَا رَجُلٍ اه <تصفيق> وفي ستة أيام سواء على الأرض <تصفيق> <تصفيق> فِى <تصفيق> سَاعَةِ الظُّهْرِ but so.